بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أظام والذين آمنوا وأمنوا الصالحات وآمنوا بما ننزل على محمد وهو الحق من ربهم ف قبي م كذل كريك الله همچنین <تصفيق> فلن يضل أعمالهم سيعيتيهم ويصلح ذا لهم ويدخلهم الجنة أغمالهم ذلك بأنهم كرموا ما أنزل الله فأحبط أغمالهم في الأرض فينظوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمنا رب وللكافرين مثال غال مالك بأن الله مول الذين آمنوا وأن الكافرين إِنَّ الله يدخل جنات تجري مَنْ يُدْخِلُ لَنَا آمِنًا وَغَنِيمَهُ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَنَجِّيَهُمْ مِنْ الذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنمار التي أخرجتك أهل لكنا هم فلا ناصر لهم أفمن wie وأنهاهم من خمر لذة للشائدين وأنهاهم من عصا لصفاء مرات وما خيرهم من ربي كمن هو خالد في الناس khoa <تصفيق> إن الذين la قالوا للذين شارعوا ما نزل ذلك بأنه اتبعوا ما أتخطى الله وجرهوا رضوانه فأحبط أعماله أم الذين في قبل رب هل لن يخرج الله اذغانغ قوم فان نخل لمن مجيدينا من قوموا الصابرين الذين كفروا عن سبيل الله وشاق رسول من بعد ما تبين له لَا تَحِينَ وَتَزَعُ فار <تصفيق> قوم <تصفيق>